هيا ل ق ص ة بتقول ان كان فيه ق ر ي ة من القرى كل اهلها عايشين في س ع ا د ة وبيشتغلوا وبينتجوا عادي لكن ا ل ق ر ي ة دي حصل فيها كان فيه شاب من شباب ا ل ق ر ي ة سافر كان عنده مشوار برا ا ل ق ر ي ة فراح يعني المشوار بتاعه اثناء ما هو مسافر حصل م ش ك ل ة ك ب ي ر ة في ا ل ق ر ي ة دي ايه ا ل م ش ك ل ة حصل فيروس اصاب كدا مكروب اصاب العقول ب ت ا ع ة القريه ة دي فيروس في ا ل و ا ء ك دي ه طبعا قصة خ ا فالفيروس ده لما ال ل دخل على عقول ي حقيقية ة مش ده ا س ت ن ش ق و ا الهوا الي ل فيه الميكروب دوا كلهم نسوا كل ح ا ج ة يعني ايه يعني فيروس النسيان محدش فاكر ح ا ج ة ا ن ت و متخيلين طب أب... ح ي ص ح و ا الصبح يزرعوا محدش فاكر الزرع بيتزرع ازاي طب أب... أه... حي... ح... حي... الاب ح ي ا خ د باله من ولاده هو مش فاكر ان دول ولاده طب أب... الام مش فاكره ان د ي ه ولاده طبعا د ه خيال خ ي ا ل ه لو فيه فيروس اسمه فيروس النسيان و ب د أ ت ا ل ق ر ي ة كلها تنسى كل شئ دا حتى معدوش ب ي أ ك ل و ا ولادهم الصبح ل أ ن ه م ناسيين أ ن ولادهم لازم ي ك ل و ا ا ل ق ر ي ة نسيت كل شئ تخيلوا أخ... ا يا ج م ا ع ة لا إ ل ه إ ل ا الله والله سبحان الله تخيلوا ا لو ربنا ابتلى فعلا البشريه ة و يعني هو موضوع خيالي الي ل أ ن ا ب ق و ل بس تخيلوا لو ربنا ابتلى الناس لما أ ص ي ب بالمرض د ه خلاص محدش ا فاكر أ ي ح ا ج ة في أ ي ح ا ج ة ولا فاكر هو بيشتغل إ ي ه ولا فاكر الناس الي ل قاعده قدامه دول الي هو اخواته وابوه م ه مش فاكر مين دول ولا فاكر المنديل د ه بيستخدم في إ ي ه إ ن هو ه عايز ينفر م ي ع ن للدرجه دي فتخيلوا ا ل ق ص ة ا ل ر م ز ي ة ديا ا ل ق ر ي ة نسيت كل ح ا ج ة رجع الشاب الي ل كان مسافر هو الوحيد الي ل ما أ ص ا ب و ش المرض دخل ا ل ق ر ي ة لقى ا ل ق ر ي ة ن س ي ه كل ش ي ء يفكرهم يفتكروا بس بعد د ي ق ه ينسوا تاني ينسوا ما طب ي فكرهم ينسوا ف ب د أ الشاب ي س أ ل نفسه سؤال إ ي ه أ و ل ح ا ج ة لازم أ ف ك ر ه ا ل ل ق ر ي ة إ ي ه هيا ل ح ا ج ة الي ل لو نسيوا كل ش ي ء ما ينفعش ينسوها و أ ن ا ب س أ ل ك و ا السؤال د ه لو إ ح ن ا نسينا كل ش ي ء ا ل ش ي ء الي ل لا يمكن ننساه لو الشاب دا ح ي ع ل ق بوسترز و ح ي ع ل ق لوحات وستيكرز في كل مكان في ا ل ق ر ي ة ايه ا ل ح ا ج ة الي يخليهم يشوفوها كل د ق ي ق ة عشان مينسوش ا ها. هاه فكروا ك د ه مين يقول اقتراح مين يفكر هوا ل ق ص ة بتقول ان الشاب قرر ان اعظم ش ي ء واهم ش ي ء لو فكرهم بيه ممكن تهون المشاكل او حتى تتحل ا ل م ش ك ل ة من جدرها او يتعامل معاهم بشكل صحيح ان ه و يفكرهم بالله يفكرهم بربنا يفكرهم ان لا إ ل ه إ ل ا الله يفكرهم ان حياتنا وعشتنا ي كلها بيد الله لو نسينا ما نسينا ا و ع و تنسوا يا جماعه ربنا لو ن س ي ت كل ح ا ج ة في الدنيا لو ن س ي ت إ ن ج ا ز ا ت ك و لو ن س ي ت و ل ا د ك و لو ن س ي ت كل اللي أ ن ت و ا عايزين تنسوه ا و ع و تنسوا ربنا علق استكر وبوستر في عقلك الباطن من ج و ة إ ن أ ن ا ف ك ر ك يا رب نعمتك عليا كبيره عمري ما ه ن س ا ك ساعتها والله طول ما انت فاكر ربنا هتفتكر كل ش ي ء ش و ف ا ل آ ي ة ا ل ج م ي ل ة ولا تكونوا كالذين نسوا الله ف أ ن س ا ه م أ ن ف س ه م افتكر ربنا افتكر كل ش ي ء وتترسم على وشك بسمه أ م ل شكرا والسلام عليكم و ر ح م ة الله